وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ بَانَ أَسِفًَا قالَالَ بِ السَّمَا خَلَفُْ مُونِي مِم بَعْدِي عَجلِلتُم أَمَ رَبِّكُمْ وَأَلقَلأَواحَ وَأَخَذَ بِرَأسِ أَخِيهِ يَجروه إلي قَالَ بِنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وان يا تهلكنا اهلكنا بما فعل السفهاء من